أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن ننزل عليهم السماء آية آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتهم من ذكر من الرحمن محدثا إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتهم أنباء ما كانوا به يستهزئون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 أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولا فينا من عمر سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين فَسَغَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي حُكْمًا فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمَهُ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ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 قُلْ لَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَا نَجْنُنْ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ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 قال للملائ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجنه وأخاه وبعث في المدائن حاشم يأتوك بكل سحار عليم فجميع السحرة الميطات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أين لنا لا أجراء أين لنا لا أجراء إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذل من المقربين قال لهم موسى ألقو ما أنتم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 وأوحينا إلى موسى أن أسلب عباده إن كن متبعون فأرسل في العون في المدائن حاشرين إن هؤلاء إلى قليلون وَإِنَّهُمْ لَنَالَ غَائِضٌ وَإِنَّ لَجَمِيعٌ حَاضِرٌ فَأَخْرَجْنَا مِنْ جَنَّاتِ وَعْيُ وَكُنُوزَهُ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ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 وَاتَّبَعُوا عَلَيْهِ النَّبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا كَعْبُدُنَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَضُلُ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ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 الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم بعبد العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرامة فنكون من المؤمنين، فلو أن لنا كرامة فنكون من المؤمنين، إن في ذلك لا يه وما كان أكثرهم مؤمنين وإن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 من حسابهم إلا على ربي لو تشعون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نبي مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين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 ياكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسأل لكم عليه من أجر إن أجره إلا على عبدي العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبسون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمزكم بما تعلمون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 119. وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين مؤمن وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 فأت بأيَّةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصادقين وَعَلَمَهَا هِيَ لَقَتُلَ مَا شِرَبُوا وَلَكُمْ شِرَبُ يَوْمٍ عَظِيمٍ وَلَا تَمَسُّونَ بِثُوَىٰ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ يَوْمٌ عَظِيمٌ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 من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابلين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 أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصطات المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياء ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين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 كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم ضغطة وهم لا يشعون فيقولوا بل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون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 كُنَّا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ فِيهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقردين واخبض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَتَقَلَّبُ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغارون هم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكر الله كثيراً وذكر الله كثيراً واتصروا بعد ما غلوا وسيعلم الذين ظلموا أيّم قلبياً قلباً